ابوي زوارك بالحسرات ارفع صوتك الى كربلاء لا تتعب لبي تضون المدينه ايي لا اخو لا, لا اخويا ولا ابويا و الفضل راحم راح يلتنيش دوخوني يتيما انا چاني اسمي سكينة بس مني الروعان وضيعت روحي الحزينة لا تسمؤوني سكينة روعت لي الغابرية شفت خويا يمجدلين مرمد عمي على الوطية مرمي دامي الوطية والبطل عب استيح جود يا رمي والبطل عب ويرى ردت يضعون المدينه آیا ويلي علا الضعين لا أخو لا لا أخويا ولا أبويا بولفضل راح لدينا يلتني نجاني اسمي سكينة بس من الروع نسيته وضيعت روح الحزينة لا تسموني سكينة روعتني الغضر شفت اخويا من جدينا مرمي دمي على الوطن والبطال باصطاح جودوي الراي يا ابن العماترا ستهشه هادي اب ممكن رزيه شفت اخويا جد على الوطن مرم الله ابو الله الطفل والله فطم عمر سهم طاغي وعبد الله الطفل والله فطم عمر سهم طاغي نحر جيده ورف إيدا على بوياها إلينا غي وعلى صدران زف دمه وعلى صدران زف دمه وابوه بحاء أسرتي ضمه هو على صدره كان زف دمه وابوه بحه أسرتي ظمه هو أماته يحسب أيامه أسف خياب ألم أمة أسف خياب أمل أمة وعبد الله طفل والله صدرك صدرك وعبد الله طفل والله فطم عمره باسهم طاغيه نحر جيده ورف إيده على بويا ها إلي ناغيه على صدره ايه نزف دمه ايه على صدره ايه نزف دمه ايه وابوه بحاه اسره ايه امه ايه اماته ايه احسب ايامه ايه ازف خياب انا الامة تهز مهده امل عده ولن مهدي الولد خالي تهز مهده امل عده ولن مهدي الولد خالي ابو يحيى حسين في جال اوه اللي غا ايه رحوالي ايه وحيدة بيه ايتم خلاني ايه بيه ايتم خلاني خليفتها امي وحزاني ايه بيه ايه ترم عفار ايه جنا الله اماني ايه وحيده بيه بي بيت مخلاني ايه امي واحزاني انا ضلت بيه ترماف ايه, إيه ياريتنا الله اماني وعبد الله طفل والوه فطم عمره سهم طاغيه نحر جيده ورفئي ده على بويا اه الاناغيه نحر جيده اه رفئي على ابويا اليناغي وعبد الله طفل والله صطم عمره سهم قاغي نحر جيده عرف ايده على ابويا على صدره ينزف دمه ايه ابوه على صدره آنزف ذمه آه, آه وابوه بحه أسرتي ضمه آه وأمتي بيحس بي عمه آه, آه أسف خياله أمل أمه إيتيه سمهده أمل اولا المهدئي الولد خالي ابو يحسن فيجعل اسمي اوه اللي غيبايا رحواني اي وحيد بيه بيتم خلاني احليفتها امي قال <سؤال> وضعت به في الدرم أفار ياريتنا الله عماني ياريتنا الله عماني وقبل المشهد الدامي شفتك واني قدامي و غاب الليل ما بعش هالدامي قال ايه ولا منين راسي يا برمحه عفجاني منفارئ تبح اه ولا منين راسه برمحه اهلا واجدك ضمت تجرح اي وسع وانكسر جنحه وسع ف وانكسر و راحت روحي يا عالم جور الدين يفرقنا علي علي راحت روحي يا عالم و الدين يفرقنا راحت ديني طي جدنا حق بذله امن تروح يا عالم أجور الدين يفرق سكينة آنة يا أحزان تضمني موجة الأشجا ونادي بويا يا عقشان قاب ظلم مش شه دې دامي هېل شفتا وې اني جدام او قاب ظلم أبضل ما أشهد إدامي حقل شفته قلي جيد دامي وشمر بصيد عم ايه بصفى ايه يذبح الظامي في جعني منظر الذبح ايه ولا من راسه غبر رمح اهلا وقدار ضمت الجرحه وسافه تكسر الجنحا زينب ويزوارك بالحسرة نادي صوت صوت صوت زينب ويزوارك بالحسرة نادي